قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ مِنَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْهُ فَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِنَّ رَبِّي بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ